أننا كتبنا في التوراة وبينا عظيم جريمة القتل وعظيم باعث يا وهو الحسد وجعلنا التوراة الكتاب الأول لبني إسرائيل ومع هذا كله فإنه ما كان القتل شائعا في أمة كما كان شائعا في بني إسرائيل وما كان الحسد ذائعا في أمة كما كان ذائعا في بني إسرائيل حتى الأنبياء لم يسلموا من قتلهم قال الله جل وعلا عنهم فريقا كذبتم وفريقا, وفريقا تقتلون فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال الله تبارك وتعالى عنهم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبريم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما والمقصود هؤلاء هؤلاء هذه الأمة أي أمة يهود أمة حسد والقصة كلها مذكورة في صورة المائدة لتبين لليهود قبح صنيعهم مع نبي الرحمة ورسولها صلوات الله وسلامه عليه يفهم من هذا السياق كله أيها المباركون ما أخبر الله جل وعلا عنهم من نبأ ابني آدم قال ربنا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق وقول الله بالحق دلال على أن القصص على ضربين قصص لا في صحته وهو ما قصه الله جل وعلا في القرآن أو ما قصه رسوله صلى الله عليه وسلم علينا وقصص من الإسرائيليات والإسرائيليات وغيرها ينظر الإنسان في القصة فإن وجدنا في ديننا وشرعنا وأخبار القرآن والسنة ما يؤيده قبلناه وإن وجدنا فيه ما يعارضه رددنا وإن لم يوجد فيه ما يؤيده ولا ما يعارضه توقفنا فيه ولا حرج في إقراره والمنادات به وقوله بين الحين والآخر فيكون من مليح العلم لا من متين الدين فيكون من مليح العلم لا من متين الدين وفي نبأ ابن آدم كذلك ما ينبئ على أن الإنسان ينبغي أن يكون أعظم رأفه وأشد تلطفا مع من عظمت قرابته لأن الله جل وعلا قدم حقوق ذوي القرابات على غيرها قال ربنا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وإبراهيم, وإبراهيم عليه السلام لما دعا قال رب اغفر لي ولوالدي ونوح من قبله قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات فلابد أن يفقى الإنسان أن هناك مقدم وهناك من يأتي بعده وهناك مؤخر هذا مما علمه الله جل وعلا عباده في كتابه العظيم فجاءت الشناعة في خبر قابيل أنه قتل, قتل أخاه الأخوة الأصل فيها التلازم والنصرة قال الله جل وعلا له لموسى سنشد عضدك بأخيك لكن قد تدخل مطامع دنيوية تفرق بين الأخوين فالأمين والمأمون مثلا خليفتان عب... عباسيان شهيران كتب الهارون من بعده الملك لهما وقع بينهما من الشقاق ما وقع حتى اضطر المأمون إلى أن يقتل إلى أن يقتل الأمين من أجل الملك من أجل الحكم وكان الذي قتل الأمين من قبل, من قبل المأمون طاهر الخزاعي وطاهر هذا لما قتل الأمين ظن أن المأمون سيكرمه لكن المأمون لما قتل أخاه الأمين لما قتى أخوه الأمين حن إليه وغلبت عليه العاطفة من الرغم من أنه أخ غير شقيق فانقلب على طاهر وتوعده حتى فر طاهر عنه وهرب ومع ذلك كان يتبعه فالذي فرق بينهما مسألة الحكم ومسألة الملك وهي أعظم ما يفرق بين بين الإخوة حتى مطامع ما يقع بين الورثة من التنازع على الدنيا أو التنازع على الأموال أو التنازع التجاري ولهذا كان عمر يقول مروا ذوي القربات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا وكلما كانت هناك خلطة بين اثنين كان ذلك أدعى للشقاق بينهما قال الله جل وعلا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم في خبر داود عليه السلام مع من تصور المحراب عليه والمراد من هذا أن الإنسان حتى يعيش مطمئنا لا بد أنه يتنازل لكن لا يتنازل إلى حد الضعف إنما يتنازل عن القذال العمى فيقبل ما يمكن أن يغض الطرف عنه أما عظائم الأمور والتي يراد بها النكال تدل على الضعف فهذا لا يقبل الحر أن يردخ له قال عمر رضي الله تعالى عنه يعجبني الرجل إذا سيم خطط ضيم أن يقول لا بملء فيه